السماء وهي بالقانون فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يستعتبوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَدِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُم مَّقْرَنًا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 وقال الذين كفروا ربنا أَرِنَا الذين أضلانا من الجن وَالْإِنسِ نجعلهما تحت أَقْدَامِنَا ليكونا من الْأَسْفَلِينَ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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ وَظَنُوا مَا لهم مِن مِمْمَحِيصَ لَا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَائِ الْخَيْرِ وَإِمَّسَهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُوطًا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِن من بعد ضراء مسته هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي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 قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ من عند اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ